أصلها ثابت وطبعها في السماء تؤتي أولف لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الكلمة الكلمة الطيبة كلمة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيبتم وأطيب مساءكم خيرا أمرا بذكره سبحانه وتعالى نحييكم أيها الأحباء نما وحيثما كنتم هذه حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة أحبتي الكرام حرم الله تعالى الظلمة وكرها الظالمين وجاءت الآيات الكريمات محذرة وحاسة على الابتعاد عن الظلم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 لعلنا في البداية أيها الأخوة بعد التحبيب بكم مرة أخرى وكذلك التنويه على تلقي تلصاداتكم واسئلاتكم من خلال الأقامة الهاتفية التي تظهر مع موقع الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني في منتدى الصفوة أبتدئ هذه الحلقة مستعين بالله سبحانه وتعالى ومتسائلا مع ضيفي الكريم حول. هذا الظلم هو الظلم ويعقل أن يكون الإنسان ظالما لنفسه وهو يحب نفسه ويسعى دائما في توفير الأمور المحبة لها وما يجلب لها السعادة أولا أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبر معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره من مساوي عملي أستغفره وأتعينه على نيل الرضا واستمد رضاه فيما قضى وأصلي وأسلم على ذاك النبي المصطفى روحي وأبي وأمي ونفسي ومالي وما مالي وما أملي كل عليه الصلاة والسلام أما بعد ما أجمل أن يطرح الموضوع وأي موضوع في الدنيا من خلال هذا الكتاب العظيم الذي الله سبحانه وتعالى قال فيه وكل شيء فصلناه تفصيلا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا يقول ألف لامراء لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في كل شيء قال الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء قال ولقد صرفنا في هذا القرآن هل لن ننظر في كل شيء؟ نعم عندنا مشكلة في هذا القرآن للناس من كل مثل إذا الله سبحانه وتعالى بيّل لنا في القرآن قضية الظلم بواعث مال لضالبين هل يحبهم أم لا يحبهم ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في الظالمين على مر العصور ومن الله سبحانه وتعالى أنه إذا أحب أحدا جعل العاقبة له وإذا كره أحدا أسأل الله لا يجعلنا وياكم من جعل الدنيا كلها عليه يمتعهم قليلا كما قال الله سبحانه وتعالى فكلا منهم هم كلا هؤلاء كل الأقوام الذين ظلموا قال فكلا أخذنا بذنبه لما تحت لا قالوا ما ظلمهم وما كان الله اللي يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون السؤال هل ممكن أن الإنسان يظلم نفسه كيف يظلمها وهو جالس يلبسها أحسن اللباس لا هو ما يلبس نفسه هو يلبسه يلبس السجد النفس غير النفس ضيأنا أنفسنا إلا من رحم الله هذا كلام رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس شبه الإحصائية ما فيهم أكثر الناس قال لا يعلمون ومدام الإنسان ما يعلم يصير سهل فإنه سهل العدوه ما العدوه؟ الشيطان إذا الشيطان جاء إذا رأى الناس ما تعلم مباشرة قال الله سبحانه وتعالى بل أكثرهم اللي لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون الحق ما هي النتيجة فهم معرضون إذا ما أعرف الحق تكون سهل تعال على الطفل وعطى 500 ريال وعطى 3 ريال وخلوا واحد من أداها قدامه وقل له ثلاثة ريال تلقى العدو يقول إذا ما يعرف قيمة 500 وش سراق قطع جنباء أو هذه قطعة واحدة سهل أن أبليس يجيبوله شوف هذه واحدة هو ما يدرك إن هذه فيها خمس مئة قطعة منها بتظهر يعني لكن سهل أن تخدع عشان كذا وين نو بداية تضل من انفسنا الجهل الجهل بأي, بأي شيء بأعظم شيء وهو كتاب الله سبحانه وتعالى أول ما نعش عندي يعني قصة يفصلها كقولان تفصيل يقول يقول ومن يعش عندك يا رحمة بس تبغى ضيع خلي القواعد للقراءة، بس تبغض ضيع غاية الضياء في الدنيا والآخرة وما تأخذ ويش من الله سبحانه وتعالى، تأخذ وعود من الشيطان فقط، والوعود هاي تنقض بذنب ما كان لي عليكم من ومن وما عن ذكر الرحمن يأتي هنا عدوك جاهل، مدام ما دام أي واحد ما يعلم القرآن هذا ولا يطبق ولا ي... ويعينها الله ووفقها أنه يقيم خروطا وعدودا فهو جاهل قال الله عز وجل ولكن أكثرهم لا يعلمون مباشرة بعدها صاعقة قال يعلمون كيف يا ربي لا يعلمون ويعلمون كالمسيح وراء يفصل لهم رقم الآية فقط ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعدها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أثبت أن هذا العلم أصلا يسعد لأنه واحد الآن عرض كيف يكسب عشر ريال وهم ضيئ على ناس مليون تقول هذا يعلم سب والله ما أعلم مع أنه كسب عشره وما لكن لما تشوف وإيش كسب تعلم أنه خسران فقط في الدنيا خطفانة قال الله عز وجل يعيش عندك الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين عفواً صنّت هذه فهو له قرين وإنهم ليسوا دونهم عن التبيين ويحسبون إذا هو يحس نفسه إنه ما عنده مشكلة بداية الضياء البايع أن الناظر أنفسنا على الكتاب ومن أظلم ممن ذكر بأياته مَنْ أَظْلَمِهُ لَهُوَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ الآن ليس هذا الظلم بين الناس هذا الظلم بينه وبين نفسه، وما أكثر ظلمنا لأنفسنا ربي إني ظلمت نفسي نعم. ورد الظلم كثيرا في كتاب الله سبحانه جزء. وتعالى لكن لما قال الله من أظلم سيغة ظالغ يعني لا. لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربي بالله كم من من ذكر بآيات ربي كل، كل كل من يسمعني الآن وكل من يراني الآن من الإنس والجن ذكرنا بإعطاءه أما بقراءة أما بسماء أما بحفظ الوهم أنها عندنا كتاب طيب بقي القسم الثاني فأعرض عنها كم من من أعرض عنها لأن الظالم النفس هل أسعر لما يدري لظالم نفسه الشيطان يقول له ويحسنون أنه مفذون قال فأعرض عنها ونسي ما قدمت له كم من من ذكر كل المؤمن يغضوا من أبصارهم وهو يطالع ليه هذا أعرف أعرف ذكر وأعرف يقول طيب إذن هذا ظال لك ما يدري من كم منا من أحد تنع قود الله سبحانه وتعالى ولا يرتبع ذكره كمنا من تنع قود الله سبحانه وتعالى قود سبحانه وتعالى كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ثم مطالع قنوات السحر وكأنها ما هو هذا ثم أعرض عنها ورث ما قدمه ذه بدت قصة النهاية من هنا قصة الضياع قال الله عز إن جعلنا على قلوبهم أكلة أن يلقه في أذانهم مقرا إن هو بدأ ق قصة الضياع من أول نقطة اللي هي ض ض ضيع علاقة هذا الكتاب العظيم وظن أن هذا كتاب القراءة والان يعني يأخذ على كل حرف حسنة ولم ينزل الله سبحانه الكتاب لهذا. جميل. بعنا نتطرق الشيخ عبد إلى الظلم أنواعه كثيرة جدا والكتاب الله عز وجل وسنة نبوية يعني أتت علينا مادة وحتى بعض الصورت صور حياة للظالمين وكيف أصبحت نهايتهم نأخذ هذه الأنواع لتكرر. طبعا أشد ظلم في الدنيا وفي الأرض. وما أوصي الله سبحانه وتعالى مثل هذا مثل هذا الذنب هو الشرك حتى أن العظيم جل جلاله إذا تكلم عن شيء ووصفه بأنه عظيم تعلم منه عظيم إذا جاءك إنسان طقير وقالك والله فلان عنده يعني رصيد هائل تقول حي شيء عنده هائل لكن لما يجي أتجراه في الدنيا ويا فلان أشهد أنه عنده أرضية بالدنيا عارض لغة الأرقام تعرف إن هذا لأنه إيش؟ لتكلم فماذا يقول الله بس بس سبحانه نعم. وتعالى إذا قال العظيم عن شيء إنه عظيم قال إن الشرك لظلم العظيم أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذه القضية نعرفها لكن مشكلتنا ما نحن ضالعين فيها إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى كم من واحد الآن منطلق عند قبر ويدعو وهو وهو يحسب إنه مسلم وأنه يحسن صنعه والناس ما عنده مشكلة لن نتكلم بفتاوى، نتكلم بآيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعون. لا يسمعون دعاءكم. هل هل أنت منطرح قدامه وقاعد تبكي خشوع ما تفشع في صلاتك؟ تعال شف إذا وقف أمام الله بين ذي لاك في صلاة شفكي كيف سوي؟ وهو يدعو صاحب القبر وقلبه كله متوجه. يقول الله إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم. طيب كأن القرآن يحاول تقول لا, لا يا أخي بعضهم يقول لا يسمعون. قال ولو سمعوا لكم. إذا انتعب بكل راح في الدنيا الآن قبل الآخرة قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما انتهت الفضية بقي أعظم فصل فيها إيش الآية اللي بعدها يوم القيامة ويوم باقي لك موقف أنت وإيا بس أنت و بالأب و تحت الأب كلكم عندي الله أكبر. سبحانه قال ويوم القيامة يكفرون أن يجحدون إيش بذنبكم ولا بجريمتكم ولا بإيش ولا بواسطتكم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال لا تأخذ فتاة أم غير. هذا القرآن جاء فصل القرآن تفصيل. قال ولا ينبئك مثل خبير. طيب يا ربي الآن هذا المسكين الذي خدع واسأ الله سبحانه أن يهديه رجال المسلمين وضاد الأمة. هذا المسكين الذي خدع. طيب وين يروح هو متعود يتعلق بشيء وما يعرف إمام بالغيب. ما يعرف أنه يدعو رب العالمين وهو عنده يقين. لا. يعرف يدعو وره جبر وحفر وهذا هذا واحد طالع. وحفر. مع أن الله سبحانه وتعالى حذره في القرآن لكن إذا أغفلنا قلبه عن عندكنا واتبعه وكان أمه فرطة تلك تنفرط لك ربعه ما ينطيح في البدع وفي الشرف أنه أنه الله قال أو في الشرك ولا يقعد ويحسبون أنهم مقوى إنهم صنعه قالوا طيب وين يروح هذا الآن قال الله في الآية اللي بعدها لا يبعد شوف التفصيل قال الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير طيب وين يروح هذا عرفت الآن أن هذا كله غال وظلوني على ما الجهل وين يروح قال يا أيها الناس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 كنت تظن أن أنت فقير عندك حالة تبغاها عندك وضيفة وتوضبتها عندك ولا مرض نعم عندك مرض عندك يعني سلسلة من الأشياء أنت الله يثبت أنك فقير نعم أنت غني ما تحتاج أحد لكن لابد تعدل بس القضايا وبس الشكوى وين تبرتها ما تبرتها لمن تحت الأرض المسارها الصحيح نعم أنتم الفقراء لمن الله. فوق السماء لا لمن تحت الأرض أنتم الفقراء إلى الله وحده سبحانه وتعالى والله والله. هو الغني. يعني لو قلت لا والله أو أفضل غني عنا سبحانه أدي هذا بعد قال إني يشاء. ليس غنيا. إني يشاء يذهبكم كل الناس ويأتي بخلق جديد. كم يكلف هذا كم نطفة تحتاج تخلق كم خلايا وكم قلوب تحتاج تنبع وكم دماء وكم كلى. قال وما ذلك على الله بعز. فالقضية أسهل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. قال الله وهو علي يهيين ما, ما تكلف رب عيني إلا أن يقول كلمة سبحانه وتعالى طيب هذا الآن في الشرك اللي أكثر الأمة يوقع فيه طيب يأتي من الشرك هذا ومن الكفر هذا أن آتي عند كاهن وساحر يدعي علم الغيب أمامي ويقول لي والله أنت أنت في لانة أكيد بعد طب الشهور بيجي في زواد بس دقي عليه بعد الحلقة على الكنترول هل هذا هو علم الغيب الآن؟ أصلا سبحان الله الله ما لاه الله عز وجل سبحانك تعالى ما يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ترى لنا جاب موضوع من كل كل واحد عليه مسؤولية قال بمجرد أن تجلس ولا تصدق قال من أتا كاهنا أو عرابا تسأله ما صدق يعرف أنه كذاب في داخله ما قلبه أنه كذاب وأن هذا أصلا للجالس يقول الحب استطلع شوف اسمه النبي عليه الصلاة ما جلس معه بطلع قال بس بمجرد أن أعطاه الفرصة شوف كيف ينظر الله النبي عليه الصلاة أعطاه الفرصة ونفسها أعطاها فرصة أنها تسمع لواحد يثبت لنفسها أن يشارك رب العالمين في شيء سبحان الله والله سبحانه وتعالى نفاه في القرآن قال قل لا يعلم لا ملك مقرب ولا رسول مرسل لا يعلم من في السماوات وفي أرض الغيبة إلا الله فمجرد أن تعطي نفسك فرصة إذا كنت أحسن حالات كنت نكذب وعارف كذاب إذن بتصلي مئتين صلاة أربعين يوم بدون ولا حسن ولو مس وجدت الله سبحانه وتعالى قلتها مشرك طيب إذا صدقته حانا أحسن حالاتي إني أدن كذاب وأقول لنا ترى هذا كذاب ونقاع طالع أو أسنع أربعين يوم ما تقبل لك صلاة لو نقول واحد داوم عشرين يوم جراته نعرف الدنيا ونعرف يوم جراته مش معنى نعم لكن... لكن يوم ما في ولا حسنة إذا كان ترك عتيب فجر قبل الصلاة خير من الدنيا وما فيها أجل الصلاة فجر كم تقصلي اللي جنبك دخل وطلع مع خير الدنيا وما فيها طلعت أنت ما لك شيء قم تعات نفسك بس كله عشان موقف أعطيك تمسك الفرصة فيه أنك تجعل واحد قدامك يدعي إنه شارك رب العالمين ليجبي هذا الله سبحانه وتعالى يقول عن قصة سليمان عليه السلام فلما خر تبينت الجنة هم أنفسهم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبث لبيت. ما في العذاب المهين ويقول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب. الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى لأجل هذا لو كان بيعطيها أحد طب هذا علم غيب أن يعلمك اسم أختك أو اسم أمك هل هذا علم غيب؟ أجل في المباحث كلهم علماء غيب يجي يقول افترك لسبوع الماضي الساعة وانتين كلمت لا ما شاء الله شون درا دعم أكيد, أكيد أنك علم غيب استعان بوسائل صح الأول جي أنت تزورني في البيت أنت واحد معك شيخ أحمد ثم تطلع من السيارة واسأل منها هذا قال الله شيخ أحمد وأنا دخلت علي بعد ش مثل كلام الشيخ حسن سوني تقول تخاف تقول أكيد عن غير ولا تقول أكيد عن اللي معي هذا مو عن غيب أصلاً صحيح. مو مو عن غير هذا كل معلومات كلنا يعرفها كلنا يعرفون اسمه مو يعرفون كل كل ها اللي يعرفون اسمه وكل يعرفون من جاي وكل... وكل العالم الشاهد لو كان الله سبحانه وتعالى سيعطي أحد عن غير بنعطي رسله هو أعظم مخلوق محمد عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي يقول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ولو كنت أَعْلَمٌ قل لا أَمْلِكُ لنفسي شوفوه حي شوف كيف ضررنا أنفسنا يقوله حي الآن في كامل قدرته وكامل يقول لا أملك لنفسي نسعى ولا ضرر إلا لما شاء الله إذن وهو على منزلة عليه الصلاة والسلام لم يضلل نفسه وحاشاه قال أنا وأنا حي إذن وهمية الآن بأجرؤم عليه الصلاة والسلام يطلب قل لا لا يعلم طيب ينصدقكم ولا صدق الله عز وجل إذا كان هذا كلام كتاب الله وهذا كلام محمد عيسى عن نفسه نترك كلامه عليه الصلاة والسلام عن نفسه ونصدق الناس تاني يقول هذا لا لا يغركم شوق القرآن ترى يقدر يشفي لكم ريح طب هو يقول عن نفسه كم الآية لا أملك نفسي نتعول أضران إلا ما شاء الله ولو كنت ولو كنت أعلم الغيب لست كثرت من الخير وكان ما تأتيني الحجارة في أعد تضربي قال أعلم إنها تجيء من آخرها صح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 يقول ما شاء الله وشئت تغير وش النبي عليه السلام كأنما فوق في وجه حبر الرمان قال أجعلتني لله ندا طيب هو ما قال يا رسول الله نجاه ندا هو بس بالعسقان إنك أنت رسول الله فأكيد إنك والله سبحانه وتعالى تعلمون وأنت تقدرون قال قل ما شاء الله وحدة وفي رواية قال أجعلتني والله عبلا يأتي رجل في صحيح مسلم والنبي عليه السلام يراقب فيقول لا من يطع الله ورسوله فقد رشد كلام جميل ومن يعصهما فقد غوى الصحابة كلهم ما لاحظوا شيء النبي عليه السلام قال بئس الخطيب أنت سبحان الله كلام في شيء والنبي عليه السلام على ليس على خلق عظيم وصف الله يعني ما أحد يجرح وهو على خلق أمام الناس إلا لأمر كلام أمر شديد أمر جلل خطب عظيم قال بئس الخطيب القوم أنت وقال بئس الخطيب أنت شو هو إيش كلام عيد جملة قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يأصيه ما فقد غوى قال لا تقل من يأصيه قل من يأصي الله ورسوله اليوم تدخل لي معتي كلمة الله أكبر أبوك هدخل لي معتي عبادك ودخلت لي معه في وعط سل جلاله وهو سبحانه تعالى علو كبيرا سبحانه وتعالى أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ويوم غضب عب العالمين سبحانه وتعالى بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لقد أوحي إليك هو أغلى مخلوق عنده عليه الصلاة والسلام.وإين الذين من قبلك لئن أشركت لا يعبدون عملك وحاشاه عليه الصلاة والسلام يقول نعبد قيامك اللي تفطر فيها ولا معذولعك لئن أشركت لو تأتيني بشرك لا يعبدون عملك وان تكون فأعظم ظلم في العالمين هو الشرك أن تأتي لا سمعنا لا هذا يجي واحد يقول يا في الزنا فيه مجال للحوار أدنو مني أدنو تاع وبتكلمنيات الله لقومك أنا بعرف جو بس بطريقة بطريقة أذكر فيها أن مثل ما تكره يكرهون الناس لكن في مجال النقاش لكن لكن في لا. قضايا الشرك إن بعثنا وهي حرف فهذا النوع الأول هو أعظم نوع في نعم. العالم نأخذ النوع الآخر الشيخ الكريم بعد أن نأخذ هذه المشاركة هنا من في الموقع من سطيات الدعوة تقول فيها المشاركة إخواني وأخوات الكرام هي نقف وقفة مع أنفسنا فلنتساءل هل من ممكن أن يظلم الإنسان نفسه حقا؟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 فهو بذلك ظلمها ظلما كبيرا وهو لا يدري لأنها كثيرا ما تأمره بمعصية فالنفس أمارة بالسوء وهو بطاعته لها بقرب يقربها من سخط الله سبحانه وتعالى ومن النار فيكون بذلك ظلمها وأعطى لها ما تريد أعود لكم شيخي الكريم نحن نتحدث عن أنواع الظلم ذكرت ظلم الإنسان لنفسه هذا هو أعظم الظلم في قضية الشر يأتي بعد ظلم البدع ننظم الإنسان نفسه في بدعة لأجل هذا المداخل الشيطان ست مداخل المدخل الأول هو الشرك إذا يحاول فيه كم نيسف تنطرح للقبل تدعو وتتوكل على أحد والتوكل الأعمال القلوب لا يصرف إلا الله سبحانه وتعالى ما فطاع دخلك في البدعة البدعة أعظم من كبيرة مع العلم لأن أصلها وظاهرها الاستحسان المادي بدعة ترواح يقول بدعة يزني لكن بدعة يقعد يسبح لك مية وخمسطعش يعلم هؤلاء ترى آه. بعض الناس لما يجي تقول له يقول سمع الله من يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر ثم تجي تقول له حبيبي الشكر ما جاء بها النبي يقول يا أخي بتعطي المسألة هذه ها. خيري أخي بعدها أنا قائل ولك الحمد ولك الشكر كلمة زينة هو ما يوضيك أبعاد هالقضية أن ولده الآن يسمع منه الشكر يحسب هو الشكر هالي من محمد عليه الصلاة والسلام ثم يجي الجيل اللي بعده يجي لك اليوم ولد ناجح فهو فرحان وربي معطيه عطيه ومسجيله دعوة فيقول لك الحمد ولك الشكر يحس ما لا تكفي ولك الحمد ولك الشكر الجزيل جدا يا ربي يجي بعدها البنت ناجعة تقول الشكر زي ما يكفي جدا جدا أكثر شكر يا رب ثم يجي جيل بعدنا يتورط يسمعون أدعية ما قالوا من يُعْسَلَّم وصلاة يتورطون وين, وين قالوا من من اللي قالها أبوه من اللي قرسها أمه فيتورط يتغير الدين كله بعدين هل هناك هدي أعظم من هديه عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم والله العظيم أعطانا أحسن هدي وهذا الممتدع هو يظن أنه الآن هو يفعل شيء النبي عليه الصلاة والسلام حصل موقف معي نادم في أحد الدول الخليجية صليت وراء إمام سبحان الله يسلم السلام عليكم وراء الله وبركاته وهو قائم يعني يصلي الترايح يقول صلي الله ومسلم عن نبينا محمد فقلت له حبيبي النبي عليه الصلاة كان يسلم ويقول استغفر الله استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله, استغفر الله ده سبحان الله وانا قال كلمه غلط انا اصلي عليه طيب بس هو اللي يصلي عليه قال هنا استغفر الله قال لا هذا خير اقوله وقت قول طيب اجي انا بسجد وبقول الله لا اله الا هو الحي القيوم تقول لي ايش اقول مو صلاة حتى قران هذا اعظم من الذكر قال لا لان بعشر ما سواها قلت سبحان الله اذا ان ما نسوي قال ما اتاكم رسول فخذوه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طالع بالرجل بس ودرب كلام قاعد يقول صلّى الله عليه وسلم يا جماعة صوبه كان يسحب حتى قلت له قلت يا أخي انت قدوة أن أنت تقول وتعلن بريثانك أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام كبر نفخة عند الله أن تقوله ما لا تفعلون زاد والصلاة كانت حتى قلت يعني تكلم معه ولا ولا الكو اسمه لكن صلاة الشيخ ما يمدينا نقول سبحان سبحان ربي لا, لا مستحيل ما وصلته والله ما أول ما وسبحانه ولو جاءت قلت يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول حافظ الحديث وحافظ السنة دعاءنا المخالٍ لكن الله تطريق بائد وهذه القضية شيء أنك تقول ما لا تفعل قال الله سبحانه وتعالى أحسب الناس يترك أن, يتركوا أن يتركوا أن يقولوا كلام سهل أن يقولوا أملنا وهم لا يفتنون لا سنفتن حتى حتى يتبين لأنه خلية بالكلام كل ما تعرف نظر إش خلنا الحين قاعدين ننظر لكن الله يعلم ش شرايإرنا أسأل الله إن إن إن عليكم مما يكون ظواهرهم خير ومواطنهم الكل خير اللهم مامين أستاذك معي مشاركة كريمة من صديق الشيخ محمد النونن من حي الحياك ملاطف الشيخ محمد حياك الله يشكره أحمد وحياك الله بفضل منحه السلام واسلام الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الظلم والحسد آمين. لها وللناس عموم آمين تفضل الشيخ آمين. الكريم أقول لا شك إنه عندما يطغل مرء أو على المرء يحب نفسه ودف ورفع ذات لا شك فإن الأنانية والظلم ولازمانهم ولازمت الظل كما يقولون إذ لا يحدد معنى العدل والظلم والخير والشر والحسن والقبيح في هذه النفس المريضة إلا الرغبات والأهواء ومتطلبات تلك النفس الظالم حنان الله إياكم فلا ترى الحق لأحد إلا في كما يقولون إلا في إطار خضوضها ومكاسبها فإذا أخطأ صاحب تلك النفس فإنه لا يعترف بخطئه البتة وإذا ظلم فانه لا يقر بظلمه بل انه تجد يعني يحدد ميزان الخطأ والصواب والعدل والظلم نفسه الجامحة وهواه المتبع يضع الأمور كما يقولون في غير مواضعها بل ويظن انه قد احسن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسني وهو قد اخطأ وظلم وإذا ساد إخوة هذا الفهم المغلوط في أمة من الأمم فإن الهلاك يكون قريبا وشيكا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 ولا شك أن أعمال القلوب مقدم على أعمال الجوالح والقلوب محل نظر رب جل في علاه والحسد ولا شك أنه داه عضال وسم قتال لا يسلم منه إلا كما يقول إلا من سلمه الله جل وعلا ولهذا ورد عن بعض التلف ويظنه الحسن البصري. يقول ما خلق جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ما وقع الحسد بين الناس، أو فما أكثر وقوعه بين الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وأكثر ما يقع بين النظرة والمتشاركين وأكثر من ما يكون في صفوف النساء وكذا يا إخوة لا بد أن ينتبه إلى أن الحسد في الحقيقة هو أستطيع أن نسميه كما يقول بعض العلماء اعتراض على قضاء الله وحكمته، ولهذا قيل كما أورد هذا في عرب الدنيا والدين يقول من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد ومن قنع بعطائه لم, لم يدخل عليه الحسد جميل. ويقول بعضهم يقول ما رأيت الظالم أشبه مظلوم من الحسود نفس دائم وهم لازم وقلب هائم لا بد أن ننقي أنفسنا وأن لا نظلم أنفسنا بأن نقع في الحسد إلا فتنتين كما نبهنا معتم أختم بهذه المداولة لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله المال فهو المفقود في الحق على هلكتي ورجل أتاه القرآن فهو أقر به أنا الليل وأطرف النهار. نعم بارك الله فيك الشيخ محمد الله الله النونان. الله عزوجل نكرر قلوبنا وقولك من الأحقاد والآيات. شكراً يعين وين يغ ويعين ويتم على أننا مظلماها اللهم آمين. الله مامن. وأشكركم يهني شكراً يوني. شكراً جزيلاً الشيخ محمد النونان من حائل عودكم الشيخ الكريم نحن نتحدث عن الظلم الإنسان نوع ظلم ودعلي أن, أن أقل إذا أذن لي الشيخ الكريم نرى دائما الظالم يعني يرتع ويعتدي على ال يأخذ مال هذا ويسفك دم هذا ويعتدي على هذا بأنواع من الاعتداء يجمعها الظلم ويعني التعدي على حقوق ال... الآخرين لكن يعني قد نراه في سعادة وهنا وهو يعني يم به عمره وهو ما زال ظالما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 الله يحمها الأجر على مداخلتها إن أذنت لي التعليق بصير قبل الله النجيب قال يقال ذا الله خير قضية الحسد فأنا لن أطيل الكلام أكثر من آية قال الله سبحانه وتعالى وما أجمل أن تؤخذ المواضيع كلها من كتاب الله سبحانه وتعالى هو المرجع قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس هذه الآن عبارة عامة كل الناس يفهمونها ثم بين رسالة خاصة للحسد من اللي أعطاه؟ أنت حين حست على هالأمر من اللي ماعطيها عشان نشوف كان ظالم أم لا؟ تعال ربي علمني كبيرة. من اللي ماعطية قال على ما آتاهم هم هم اللي أخذوا ولا أنا اللي أعطيته؟ الله سبحانه وتعالى. قال على ما آتاهم الله من فضله. إذا أنت ما رضيت ما هو براضيتي با اللي عندها هالراضيتي بلي أعطاه سبحانه وتعالى لأنكنت هم يقسمون رحمة ربك.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 عملت لرجل عملية سبحان الله ما رأيت أحد تدهورت حالته بعد عملية عملية كان ترقع شريان يعني تسوه أربع مرات في اليوم لأربع مرضى وكلهم بعد الله سبحانه وتعالى يزاع عنهم بتنفس في اليوم الأول أو انكثر في الثاني يقعد أربع أيام يطلع في الجناح بعد سبعين طالع البيت هذا سبحان الله بدأ عندها قضية في القلب ثم شوي فشلت عندها الرئة و جلس على على الجهاز تنفس حول الشهر بعدها فشلت كذا فصار شو قدامك اجهزه على جهاز التنفس وجهاز الكلى والله ما تقدر تدخل لا تسمع له ولا تقدر يعني تقرب من عنده من اجهزه عضو عضو لين صار عنده فشل عام في الاعضاء سبحان الله يث الله سبحانه وتعالى بعدها بدأ يعني يتحسن حالته شوي شوي صحه خلاص يعني انجاه إن الله سبحانه وتعالى بيضل إلا إن شاء الله على غسيل كل يوم ويوم والكلى فاشله ف قال واحد من الأخوان قال خذ الرقم هذا ودق عليه دق على الرقم هذا قال الله قل له يقول لك لا أنا أعطيك لترق لا من ضمن اللي كلموا هذا الرجل كلمته أنا أنا حاول نقنعه إنه, إنه سالح الرجل هذا قال والله لي ثلاث سنوات وأنا مذنب أنام الليل أدعي عليه ويوم الله سبحانه وتعالى وراني فيه اللي اللي أريد أتناثل عنه حاولنا فيه الطرق. قال والله العظيم أنا وعيالي أنه ما أنام تجرع الغصص وكل ما زاد علينا القضية قلت له يا يروح يتوضّع وتعالوا صبيه يقول والله ما تشوف لواحد لو زاد يدعي عليه واحد جاي يدعي عليه واحد يقول والله العظيم ما اسامحه فقول سبحان الله عين الله, الله لم تنمي سبحان الله لا سأفضل منا إذا ما كنت مخدرًا فبالم عاقبته عاقبت إلى الندمي تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنادي نعم أحيانًا يشاهد الظلم الظلام هو مفسود يسحيم راح هذا الدنيا مثلا وكذا وهذا كلام القرآن يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء قوم نود كان يستبشرون يضحكون ما أخذ الله سبحانه لا أنتجد في القرآن إن وجد من يأخذه الله جل يرفعها الله سبحانه لأن يقول هؤلاء الشجمة مقللون وبعدين يقول خلاص مدركون وإن فوقهم قاهرون ثم الأهان يخرج قارون أمام الناس وخرج على, على, على قومه في زينته ما لا يأخذ الله واحد وزعلان خليه يرتفع يرتفع يرتفع أن لو خليك يرتفع درجتين ورميتك ولا خليك يرتفع مئة درجة ورميتك فالله سبحانه وتعالى قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء في لحظة واحدة نسيك مسنين راحت ينسيك سنين راحت وقدمها عشرين سنة الله. قال الله سبحانه وتعالى والقرآن شواهد كثير أن قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ما قبض عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء يسافر ويروح فيروس العالم فتحنا عليهم أبواب شوف ما قال أبواب كثيرة قال أبواب كل شيء يعني ما ما بينه وبين الأمر أن نشتري ولا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى الى فريحه لن ياخذ الله واحدا حتى إذا طرحوا ما اوتوا اخذناهم بقته اذاهم لسن فقطع دابر لان الله سبحانه وتعالى هو وحده القادر ان يفعل ما يشاء متى ما شاء وحده ما أحد يقدر يسويها ابدا لجد هذا وجاء قومه يرجعون الي فحاول فيه منقذ هود عليه لوط عليه السلام يقول هؤلاء ابنائي اعطوهم الآن بدائل يعني من كثر ما بيقوا عليه إن كنتم إيه فقالوا لقد علمت ماذا في بناتك من حق وإنك لا تعلم شيئ تتكلمون بالتكبرية وإنك لا تعلم ما نريد شوف الله سبحانه تعالى وإن موعدهم الصبح على الصبح بقريب يعني قد يصبح هذا آخر يوم بعث فيه هل لي بذي فاسأله سبحانه تعالى لا يجعلنا نظلم حتى لو كان الله لا يحب السافر ومع ذلك يستجيب له لك مطلوب سبحان الله الله عز وجل يفعل ما يريد هو الملك هو الذي قال عن نفسه سبحانه لا يسأل عما يفعل لو أحرق الدنيا كلها ما ظهر العباد ومع ذلك يحرم على نفسه الظلم والله أن هذا الوعد يكفي أن الإنسان يعني يرتعد ويخاف أن يكون يعني وقع على حق أحد أو آذى أحد وأسأل الله سبحانه وتعالى يأيدنا والمع والالمعان من يعانه الله الموفق موفقها الله سبحانه وتعالى. تفتح للناس أحياناً في سواء كان وليا أو كان مسؤولاً أو كان يعني يملك قرار في ظلم الناس ويغفل عن عن رقابة الله سبحانه وتعالى وأثار هذا الظلم العظيم على ذلك على ذلك ألم وقع عليها في الظلم ماذا ماذا تقول لمثل من من يعني ملكه الله عز وجل منحه الله سبحانه وتعالى المقدرة على أن يتصرف سواء في في أغزاق الناس أو في يعني معاشهم أو وظائفهم أو حتى أوه. في تصرفاتهم. أقول لما قالها الحبيب بالقائل عليه الصلاة والسلام, والسلام. لما رأى أبا مسعود يضرب يعني أخذ عصا ويضرب يضرب واحد من وليه قد يكون أخطأ لكن يضربه ويضربه والنبي عليه السلام يقول اعلم أبا مسعود وهو يضرب اعلم أبا مسعود ما تبين الصوت قال اعلم أبا مسعود ثم أعطاه كلمة والله تزلزل الجبال من مكانها. قال اعلم المسعود التفت قال لله أقدر عليك بك من هذا على هذا أنت الآن قادر عليه بعصا الله قادر في أركانك قادر يلقيك في جهنم سبعين خريفا قادر يلبسك ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار قادر يجعلك تجرع الصديد قادر يجعل جمرتان تحت قدميك يغني منهما دماغه قال اعلم مسعود لله أقدر عليك فرسالة ووجهها لنفسي أولا ولكل من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 قد تريد أن تعذب أحد توكم عذبه ساعتين وما عدت منك لشيء إلا الله قادر عليك وانت حيء وقادر عليك وانت تحت الأرض وقادر عليك وانت يوم العرض وقادر عليك وانت عند الصراط قادر عليك وانت من نعم. فأسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل الظلم علينا طريقا. نعم. أحيانا بعض ال الناس بعض الظالمين يغلف هذا الظلم بالمصلحة ويعني القيام على الشأن والرعاية وكذا وهو في قرأتي نفسه ينتقم ويظلم هذا ال. نقول لك كسعده نفسك لو كان واحد من ولدك ماشي على الكلام هذا ولا لا واحد من عيالك. الأمر الثاني قال الله سبحانه وتعالى للإنسان على نفسه بصيرة ولو غلف ولو القى معاذيره ترى والله ان ما نبغى الناس الا وقال فرعون قال ما اريكم الا ما ارى ولا ارى والله انكم الخيانه وهم ذبح ابنائهم مستحي بل يعني يقول لموسى عليه السلام وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين أنت مسلم الحين تتكلم عليه هذه هذا بالضبط يصير على من الكافرين طب هذا مقدس واحد كم اللي اللي من الكافرين هذا المجرم الإرهابي هذا موسى عليه السلام حاشاه كم قتل إحصائية القتل كم كم واحد وركز واحد فقط في حياته كله هذا اللي قاعد يلقي الاتهامات كم قتل ملايين لأحد نعم يعني قضية قضية كلها وقلب الصورة تماما أي نعم وما يغير في الحقائق طيب بسأله قال ذذروني أقتل موسى تعالوا شن نحمله دولية كلها مظلوم وإيش سووا ضد هالدين إيش سووا قال إني أخاف استخف مني الحمل الوديع قال اي يبدل دينكم او ان يظهر في الارض بتات هذا ارهابها طيب وانت هذا اللي قال وعد بضرب اظبط انت اللي جبت المليون تشوفه في الدنيا كلها ولا الاصناعات مش بتسوي ما اريكم الا ما ارى ولا اجي لكن تستخفوا بهم ساعتها ساعتها فايش كذا عندنا ضعف في الرد اذا صار مرجعنا مو القرآن والسنه اذا بدنا نشغل جميل. أفكارنا ثقافة البشرية, البشرية. جميل. الفجر المنتظر تقول فيها في مشاركتها هنا سؤال هل إغراق النفس بالمباحات يعد من الظلم لها وهل هناك تعارض بين سؤال سؤالي وهذه المقولة إذا ترف الجسم تعقدت الروح صحيح صحيح لأجل هذا تجد أكثر الناس والر الروح... الإنسان مخلوق من أمرين من... من روح وجسد جسد هذا جميل اضطراب وروحه وعاش اضطراب وروح اضطراب الروح جاءت من عند قير الروح ومن أمر ربي الأولى من الكتاب الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخذكم في طرف أخرى أما الروح جاءت من أمر ربي جاءت من السماء من ملائكة وذكر و... ربي العالمين وتعليم ربي العالمين الروح هذه لن تعطيك فرصة تعيش إذا أنت انتبهت الجسد اللي من تراه وتركتها تعقد في حياتك حتى تطلعها طلعني الآن تروح تنتحر ما تخليك لأنها ما ما عاشت الع هذه الدنيا التحتية هي تبغى ال حياتها اللي فيها ذكر رب عيني وعلاقة أما قضية هالإغراق الناس في في المعاصي من الظلم هذا من أشد الضم أنفصل لاجل هذا ومن أظل من, من ذكر رب ربي أعرض عنها أعرض عن الحق وراح راح للباطل فعاش عند ذكر الرحمن واتبعها وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري اللي هي تكمن الآية ومن أظل من, من ذكر رب عيني ربي فأعرضه هنا أعرضه multimassamaan po <بنكة> <بنكة> هذه تعقيد الروح وإذا بغيت ما تسعد ما عليك إلا أن تفك القرآن وحاول عند نفسك تقول شيء والله ما تسعدها والظنك ملازم لك ما ظلمنا عنفسنا لبهى الذنوب ما عندنا شيء آخر نعم <نعنى> بارك الله فيك شيخي الكريم وحسن إليك في هذه الحلقة الطيبة للشيقة لا تظلم نفسك كان معنا عيو الأحبة فضيلة الشيخ عبد المحسن محمد الأحمد الداعية الإسلامية المعروض اسمكم جميعا حبتي الكرام أشكر لكم شيخي الكريم الله <بنك> إلا <بنك>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 نائب الرئيس الرئيس المجلس البلدي في مدينة فريدة وكذلك أستاذ العقيدة في جامعة القصيم سنتحدث مع فضيلة إن شاء الله تعالى هذه مشكلة فما الحل حتى ذلك الحين وفي كل حين اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.